المكتوب الثامن عشر باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده هذا المكتوب يتضمن ثلاث مسائل م ه م ة ا ل م س أ ل ة ا ل م ه م ة ا ل أ و ل ى سؤال إ ن أ و ل ي ا ء مشهورين أ م ث ا ل الشيخ محي الدين بن عربي قدس سره صاحب كتاب الكتوحات المكية والشيخ عبد الكريم الجيلي قدس سره صاحب كتاب ا ل إ ن س ا ن الكامل يبحثون في طبقات ا ل أ ر ض السبع وفي ا ل أ ر ض البيضاء خلف جبل قاف وفي أ م و ر ع ج ي ب ة ك ا ل م ش م ش ي ة كما في الفتوحات ويقولون لقد ر أ ي ن ا فهل ما يقولونه صدق وصواب ف إ ن كان هكذا فليس في أ ر ض ن ا مثل ما يقولون والجغرافية والعلوم ا ل ح ا ض ر ة تنكر ما يقولون و إ ن لم تكن أ ق و ا ل ه م صوابا فكيف أ ص ب ح و ا أ و ل ي ا ء صالحين اذ كيف يكون من ينطق م ث ل هذه ا ل أ ق و ا ل ا ل م خ ا ل ف ة للواقع المشاهد والمحسوس و ا ل م ن ا ف ي ة ل ل ح ق ي ق ة من أ ه ل الحق و ا ل ح ق ي ق ة الجواب إ ن ه م من أ ه ل الحق و ا ل ح ق ي ق ة وهم أ ي ض ا أ ه ل و ل ا ي ة وشهود فما ش ه د و ه فقد ر أ و ه حقا ولكن يقع ا ل خ ط أ في قسم من أ ح ك ا م ه م في مشاهداتهم في ح ا ل ة الشهود التي لا ضوابط لها ولا حدود وفي تعبير رؤيتهم ا ل ش ب ي ه ة بالرؤى التي لا حق لهم في التعبير عنها إ ذ كما لا يحق لصاحب ا ل ر ؤ ي ة التعبير عن رؤياه بنفسه فذلك القسم من أ ه ل الشهود والكشف ليس لهم الحق أ ن يعبروا عن مشاهداتهم في تلك ا ل ح ا ل ة ح ا ل ة الشهود فالذي يحق له التعبير عن تلك المشاهدات إ ن م ا هم و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء من العلماء المحققين المعروفين ب ا ل أ ص ف ي ا ء ولا ريب أ ن أ ه ل الشهود هؤلاء عندما يرقون إ ل ى مقام ا ل أ ص ف ي ا ء سيدركون أ خ ط ا ء ه م ب أ ن ف س ه م ب إ ر ش ا د الكتاب و ا ل س ن ة ويصححونها وقد صححها فعلا قسم منهم فاستمع ل هذه ا ل ح ك ا ي ة ا ل ت م ث ي ل ي ة لتوضيح هذه ا ل ح ق ي ق ة وهي اصطحب راعيان من أ ه ل القلب والصلاح فحلب من غنمهما ل ل ب ن ووضعه في إ ن ا ء خشبي ووضعا ل نايا القصبي فوق حافتي الصحن ثم شعر أ ح د ه م ا بالنعاس وما فتئ أ ن غلبه النوم فنام واستغرق في نومه أ م ا الثاني فقد ظل مستيقظا يذقب صاحبه و إ ذ ا به يرى و ك أ ن شيئا صغيرا ك ا ل ذ ب ا ب ة يخرج من أ ن ف صاحبه النائم ثم يمرق سريعا ويقف على ح ا ف ة ا ل إ ن ا ء ناظرا في اللبن ثم يدخل من ف و ه ة الناي من احد طرفيه ويخرج من ف و ه ة الطرف ا ل آ خ ر ثم يمضي ويدخل في ثقب صغير تحت شجرة ا ل ق ت ا ا ل ش و ك ي ة ك ا ن ت ب ا ل ق ر ب من ان ل م ك ا ثم ي ع و د ذلك ا ل ش ي ء بعد مدة و ي م ض ي في ان ل ا ي أ ي ض ك و ي خ ر ج م ن ا ل ط ر ف ا ل آ خ ر م ن ه ثم ي أ ت ي إ لك ى ذ ل ان ل ا ئ م و ي د خ ل في أ ن ف ه ه ن ا يستيقظ النائم من ن و م ه و ي ص ح و ق ا ئ ل ا لصديقه لقد رأيت ي ا ص د ي ق ي في ف و ن ه ن ا خيرا وأسمعنا شجره قل لي يا صديقي ماذا ر أ ي ت ر أ ي ت و أ ن ا نائم بحرا من لبن وقد مد عليه جسر عجيب وكان الجسر مسقفا ولسقفه نوافد مررت من ذلك الجسر و ر أ ي ت في ن ه ا ي ة الطرف الثاني غ ا ب ة ك ث ي ف ة ذات أ ش ج ا ر م د ب ب ة وبينما أ ن ا أ ن ظ ر إ ل ي ه ا متعجبا ر أ ي ت كهفا تحت ا ل أ ش ج ا ر فسرعان ما دخلت فيه و ر أ ي ت كنزا عظيما من ذهب خالص فقل لي يا صديقي ما ترى في رؤياي هذه وكيف تعبرها لي أ ج ا ب ه صديقه الصاحي إ ن م ا ر أ ي ت ه من بحر اللبن وهذا اللبن في هذا ا ل إ ن ا ء وذلك الجسر الذي فوقه هو الناي الموضوع فوق ح ا ف ت ي والرؤوس ا ل م ش و ك ة ل ل أ ش ج ا ر هي ش ج ر ة القتال هذه وذلك الكهف الكبير هو هذا الثقب الصغير تحت هذه ا ل ن ب ت ة ا ل ق ر ي ب ة منا فهات يا ص د ي ق المعول ل أ ر ي ك الكنز بنفسي ف ي أ ت ي صديقه بالمعول ويبدان أ الحفر تحت ش ج ر ة القتال ولم يلبسا حتى ينكشف لهما ما يسعدهما في الدنيا من كنز ذهبي وهكذا ف إ ن ما راه النائم في نومه صواب وصحيح وقد ر أ ى ما ر أ ى ح ق ي ق ة وصدقا ولكن ل أ ن ه مستغرق في عالم الرؤيا وعالم الرؤيا لا ضوابط له ولا حدود فلا يحق ل ل ر أ ي تعبير رؤياه فضلا عن أ ن ه لا يميز بين العالم المادي والمعنوي لذا يكون قسم من حكمه خطا حتى إ ن ه يقول لصاحبه صادقا لقد ر أ ي ت بنفسي بحرا ن ا ل ل ب ن ولكن صديقه الذي ظل صاحيا يستطيع أ ن يميز ب س ه و ل ة العالم المثالي ويفرزه عن العالم المادي فله حق تعبير ا ل ر ؤ ي ة حيث يخاطب صديقه قائلا إ ن م ا ر أ ي ت ه يا صديقي حق وصدق ولكن البحر الذي ر أ ي ت ه ليس بحرا حقيقيا بل قد صار إ ن ا ء اللبن الخشبي هذا في رؤياك ك أ ن ه البحر وصار الناي كالجسر ي وهكذا وبناء على هذا المثال ينبغي التمييز بين العالم المادي والعالم الروحاني فلو مزجا معا ت أ ت ي أ ح ك ا م ه م ا خطا ولا نصيب لهما من ا ل ص ح ة ومثال آ خ ر هب أ ن لك غ ر ف ة ض ي ق ة وضعت في جدرانها ا ل ا ر ب ع ة مرايا ك ب ي ر ة تغطي كل مراه من الجدار كله فعندما تدخل غرفتك ترى أ ن ا ل غ ر ف ة ا ل ض ي ق ة قد اتسعت و أ ص ب ح ت ك ا ل س ا ح ة ا ل ف س ي ح ة ف إ ذ ا قلت إ ن ن ي أ ر ى غرفتي ك س ا ح ة و ا س ع ة ف إ ن ك لا شك صادق في قولك ولكن إ ذ ا حكمت وقلت غرفتي و ا س ع ة س ع ة ا ل س ا ح ة فعلا فقد أ خ ط أ ت في حكمك ل أ ن ك قد مزجت عالم المثال وهو هنا عالم المرايا بعالم الواقع و ا ل ح ق ي ق ة وهو هنا عالم غرفتك كما هي فعلا وهكذا تبين أ ن ما جاء على أ ل س ن ة بعض أ ه ل الكشف أ و ما ورد في كتبهم حول الطبقات السبع ل ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة من تصويرات من دون أ ن يزنوا بياناتهم بموازين الكتاب و ا ل س ن ة لا تقتصر على الوضع المادي والجغرافي ل ل أ ر ض اذ قالوا إ ن ط ب ق ة من طبقات ا ل أ ر ض خ ا ص ة بالجن والعفاريت ولها س ع ة م س ي ر ة أ ل و ف السنين والحال أ ن ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة التي يمكن قطعها في بضع سنين لا تنطوي على تلك الطبقات ا ل ع ج ي ب ة ا ل ه ا ئ ل ة ا ل س ا ع ة ولكن لو فرضنا أ ن كرتنا ا ل أ ر ض ي ة ك ب ذ ر ة صنوبر في عالم المعنى وعالم المثال وفي عالم البرزخ وعالم ا ل أ ر و ا ح ف إ ن شجرتها ا ل م ث ا ل ي ة التي ستنبثق منها وتتمثل في تلك العوالم ستكون ك ش ج ر ة صنوبر ض خ م ة جدا بالنسبة البذرة لذا فان قسما من اهل الشهود لتلك أهل فإن من يرون أ ث ن ا ء سيرهم الروحاني طبقات ا ل أ ر ض في عالم المثال و ا س ع ة س ع ة م ه و ل ة جدا فيشاهدونها ب س ع ة مسيره الوف السنين فما يرونه صدق و ح ق ي ق ة ولكن ل أ ن عالم المثال شبيه ص و ر ة بالعالم المادي فهم يرونهما أ ي العالمين كليهما ممزوجين معا فيعبرون عما يشاهدون كما هو ولكن ل أ ن م ش ه و د ا ت ه م غ ي ر م و ز و ن ة بموازين الكتاب و ا ل س ن ة ويسجلونها كما هي في كتبهم ع ن د ما ي ع و د و ن إ ل ى عالم ص ح و ف إ ن ا ل ن ا س يتلقونها خ ل ا ف ا ل ح ق ي ق ة إ ذ كما أ ن ا ل و ج و د المثالي ل ق ص ر عظيم و ح د ي ق ة في حار ت س ت و ع ب ه م ر آ ة ص غ ي ر ة كذلك س ع ة أ ل و ف السنين من العالم المثالي والحقائق ا ل م ع ن و ي ة ت س ت و ع ب ه ا م س ا ف ة س ن ة من العالم المادي خ ا ت م ة يفهم من هذه ا ل م س أ ل ة أ ن د ر ج ة الشهود أ و ط أ بكثير من د ر ج ة ا ل إ ي م ا ن بالغيب أ ي إ ن الكشفيات التي لا ضوابط لها لقسم من الاولياء المستندين إ ل ى شهودهم فقط لا تبلغ أ ح ك ا م ا ل أ ص ف ي ا ء والمحققين من و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء الذين لا يستندون إ ل ى الشهود بل إ ل ى ا ل ق ر آ ن والوحي فيصدرون أ ح ك ا م ه م حول الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل س د ي د ة فهي حقائق غ ي ب ي ة إ ل ا أ ن ه ا ص ا ف ي ة لا ش ا ئ ب ة فيها وهي م ح د د ة بضوابط و م و ز و ن ة بموازين إ ذ ن فميزان جميع ا ل أ ح و ا ل ا ل ر و ح ي ة والكشفيات و ا ل أ ذ و ا ق والمشاهدات إ ن م ا هو دساتير الكتاب و ا ل س ن ة ا ل س ا م ي ة وقوانين ا ل أ ص ي ا ء والمحققين ا ل ح د س ي ة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م ه م ة سؤال يعتبر الكثيرون و ح د ة الوجود من أ ر ف ع المقامات بينما لا نشاهد لها أ ث ر ا عند الذين لهم ا ل و ل ا ي ة الكبرى وهم ا ل ص ح ا ب ة الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون ولا عند أ ئ م ة آ ل البيت وفي مقدمتهم ا ل خ م س ة المعروفون ب آ ل العباء ولا عند المجتهدين وفي مقدمتهم ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه ولا عند التابعين فهل الذين أ ت و ا من بعد هؤلاء اكتشفوا طريقا أ س م ى و أ ر ف ع من طريقهم وهل سبقوهم في هذا المضمار الجواب كلا وحاش لله أ ن يكون ا ل أ م ر كذلك فليس في مقدور أ ح د كائنا من كان أ ن يصل إ ل ى مستوى أ و ل ئ ك ا ل أ ص ف ي ا ء الذين كانوا أ ق ر ب النجوم ا ل ل ا م ع ة إ ل ى شمس ا ل ر س ا ل ة والوارثين السابقين إ ل ى كنوز ا ل ن ب و ة فضلا عن أ ن يسبقوهم فالصراط المستقيم إ ن م ا هو طريقهم والمنهج القويم إ ن م ا هو منهجهم أ م ا و ح د ة الوجود فهي مشرب و ن ز ع ة وحال وهي م ر ت ب ة ن ا ق ص ة ولكن لكونها م ش ر ب ة بلذه و ج د ا ن ي ة و ن ش و ة ر و ح ي ة ف إ ن معظم الذين يحملونها أ و يدخلون إ ل ي ه ا لا يرغبون في مغادرتها فيبقون فيها ظانين أ ن ه ا هي ا ل م ر ت ب ة ا ل أ خ ي ر ة التي لا تسمو فوقها م ر ت ب ة ولا يطالها أ ف ق لذلك ف إ ن صاحب هذا المشرب إ ن كان ذا روح م ت ج ر د ة من ا ل م ا د ة ومن وسائلها ومزقت ستار ا ل أ س ب ا ب وتحررت من قيودها ونالت شهودا في ل ج ة الاستغراق الكلي ف إ ن مثل هذا الشخص قد يصل إ ل ى و ح د ة وجود حالي لا علمي ن ا ش ئ ة من و ح د ة شهود وليس من و ح د ة الوجود فتحقق لصاحبها كمالا ومقاما خاصا به بل قد توصله إ ل ى إ ن ك ا ر وجود الكون عند تركيز انتباهه في وجود الله أ م ا إ ن كان صاحب هذا المشرب من الذين أ غ ر ق ت ه م ا ل م ا د ة و أ س ب ا ب ه ا ف إ ن ادعاءه ل و ح د ة الوجود قد تؤدي به إ ل ى إ ن ك ا ر وجود الله سبحانه لكون انتباهه منحصرا على وجود الكون نعم إن الصراط المستقيم الصراط لهو طريق ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ا ل أ ص ف ي ا ء الذين يرون أ ن حقائق ا ل أ ش ي ا ء ث ا ب ت ة وهي ا ل ق ا ع د ة ا ل ك ل ي ة لديهم وهم الذين يعلمون أ ن ا ل أ د ب اللائق بحق الله سبحانه وتعالى هو قوله تعالى ليس كمثله شيء أ ي إ ن ه منزه عن الشبيه والتحيز والتجزؤ و أ ن علاقته بالموجودات ع ل ا ق ة الخالق بالمخلوقات فالموجودات ليست أ و ه ا م ا كما يدعي أ ص ح ا ب و ح د ة الوجود بل هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ظ ا ه ر ة هي من آ ث ا ر الله سبحانه وتعالى إ ذ ن فليس صحيحا قولهم أ ي لا موجود إ ل ا هو و إ ن م ا الصحيح أ ي لا موجود إ ل ا منه ذلك ل أ ن الحادثات لا يمكن أ ن تكون القديم نفسه اي أ ز ل ي ة ويمكن تقريب الموضوع إ ل ى ا ل أ ذ ه ا ن بمثالين ا ل أ و ل لنفرض أ ن هناك سلطانا و أ ن لهذا السلطان د ا ئ ر ة عدل فهذه ا ل د ا ئ ر ة تكون م م ث ل ة لاسم السلطان العادل و أ ن هذا السلطان في الوقت نفسه هو خ ل ي ف ة إ ذ ن ف إ ن له د ا ئ ر مباشرة تعكس فيها ذلك الاسم كما أ ن هذا السلطان يحمل اسم القائد العام للجيش لذا ستكون له د ا ئ ر ة ع س ك ر ي ة تظهر ذلك الاسم فالجيش مظهر لهذا الاسم و ا ل آ ن إ ذ ا قيل ب أ ن هذا السلطان هو السلطان العادل فقط و أ ن ه لا توجد سوى د ا ئ ر ة العدل التي تعكس اسم السلطان ا ل أ ع ظ م ففي هذه ا ل ح ا ل ة تظهر ب ا ل ض ر و ر ة بين موظفي د ا ئ ر ة العدل ص ف ة ا ع ت ب ا ر ي ة غير ح ق ي ق ي ة ل أ و ص ا ف علماء د ا ئ ر ة الشؤون ا ل د ي ن ي ة و أ ح و ا ل ه م أ ي ينبغي أ ن يتصور ص ف ة ظ ل ي ة و ت ا ب ع ة وغير ح ق ي ق ي ة ل د ا ئ ر ة الشؤون ا ل د ي ن ي ة بين موظفي د ا ئ ر ة العدل ع س ك ر تظهر ي ة إذ لا أحوالها بد أن ومعاملاتها بشكل ظلي وفرضي وغير حقيقي بين موظفي د ا ئ ر ة العدل وهكذا إ ذ ن ففي هذه ا ل ح ا ل ة ف إ ن اسم السلطان الحقيقي و ص ف ة حاكميته ا ل ح ق ي ق ي ة الحاكم العادل وحاكميته في د ا ئ ر ة العدل أ م ا صفاته ا ل أ خ ر ى مثل ا ل خ ل ي ف ة والقائد العام للجيش إلى آخره فتبقى آخره ن س ب ي ة وغير ح ق ي ق ي ة بينما م ا ه ي ة السلطان و ح ق ي ق ة ا ل س ل ط ن ة تقتضيان هذه ا ل أ س م ا ء جميعا ب ص و ر ة ح ق ي ق ي ة و أ ن ا ل أ س م ا ء ا ل ح ق ي ق ي ة تتطلب هي ا ل أ خ ر ى دوائر حقيقيه ة و ت ت ق ض ي ا وتقتضيها ه الألوهية ك ذ ا فإن سلطنة الألوهية تقتضي وجود أسماء متعبدة أسماء حسنة حقيقية ل أمثال الرحمن الرزاق الوهاب الخلاق الفعال الكريم الرحيم وهذه ا ل أ س م ا ء والصفات تقتضي كذلك وجود مرايا ح ق ي ق ي ة لها و ا ل آ ن ما دام أ ص ح ا ب و ح د ة الوجود يقولون لا موجود إ ل ا هو وينزلون الموجودات م ن ز ل ة العدم والخيال ف إ ن أ س م ا ء الله تعالى أمثال واجب الوجود الموجود ا ل أ ح د الواحد تجد لها تجلياتها ا ل ح ق ي ق ي ة ودوائرها ا ل ح ق ي ق ي ة وحتى إ ن لم تكن دوائر هذه ا ل أ س م ا ء ومراياها ح ق ي ق ي ة و أ ص ب ح ت خ ي ا ل ي ة و ع د م ي ة فلا تضر تلك ا ل أ س م ا ء شيئا بل ربما يكون الوجود الحقيقي أ ص ف ى و أ ل م ع إ ن لم يكن في م ر آ ت ه لون الوجود ولكن الحالة في هذه الحالة لا تجد أ س م ا ء الله الحسنى ا ل أ خ ر ى أ م ث ا ل الرحمن الرزاق القهار الجبار الخلاق تجلياتها ا ل ح ق ي ق ي ة بينما ل تصبر ت ب ا ا ع ة و س ب ب ي ي ة ن هذه ا ل أ س م ا ء هي أ س م ا ء ح ق ي ق ي ة كاسم الموجود ولا يمكن أ ن تكون ظلا وهي أ ص ل ي ة لا يمكن أ ن تكون ت ا ب ع ة وهكذا ف إ ن ا ل ص ح ا ب ة والمجتهدين و ا ل أ ص ي ا ء و إ م ة أ ه ل البيت عندما يشيرون إ ل ى أ ن حقائق ا ل أ ش ي ا ء ث ا ب ت ة يقرون ب أ ن ل أ س م ا ء الله تعالى تجليات ح ق ي ق ي ة و أ ن لجميع ا ل أ ش ي ا ء وجودا عرضيا أ س ب غ ه الله عليها بالخلق و ا ل إ ي ج ا ب ومع أ ن هذا الوجود يعتبر وجودا عرضيا وضعيفا وظلا غير دائم ب ا ل ن س ب ة لوجود واجب الوجود إ ل ا أ ن ه ليس وهما وليس خيالا ف إ ن الله سبحانه وتعالى قد أ س ب غ على ا ل أ ش ي ا ء ص ف ة الوجود ب ت ج ل اسمه الخلاق وهو يديم هذا الوجود المثال الثاني لنفرض أ ن في هذه ا ل غ ر ف ة جدارية أربع مرايا جدارية كبيرة م و ض و ع ة على جدرانها ا ل أ ر ب ع ة ف ص و ر ة ا ل غ ر ف ة ترتسم على كل م ر آ ة من هذه المرايا ولكن كل م ر آ ة تعكس ص و ر ة ا ل أ ش ي ا ء بالشكل الذي يناسب صفتها ولونها أ ي ان كل م ر آ ة ستعكس منظرا خاصا ل ل غ ر ف ة ف إ ذ ا دخل رجلان إ ل ى ا ل غ ر ف ة واطلع احدهما على إ ح د ى هذه المرايا ف إ ن ه يعتقد ب أ ن ه يرى جميع الأشياء م ر ت س م ة فيها وعندما يسمع بوجود مرايا أ خ ر ى وما فيها من صور ف إ ن ه يعتقد ب أ ن ه ا صور المرايا التي تنعكس على م ر آ ت ه نفسها والتي لا تشغل إ ل ا حيزا صغيرا منها بعد أن تضائلت صورتها حقيقتها هكذا مرتين وتغيرت حقيقتها فيقول إنني أرى الصورة هكذا إذن فهذه هي الحقيقة فيقول له الرجل الثاني نعم إ ن ك ترى ذلك وما تراه صحيح ولكن ليس هو في الواقع ص و ر ة ا ل ح ق ي ق ة نفسها فهناك مرايا أ خ ر ى غير ا ل م ر آ ه التي تحدق فيها وتلك المرايا ليست ص غ ي ر ة وضئيله و م ن ع ك س ة من ا ل ض ل ا ل كما تراها في م ر آ ت ك وهكذا ف إ ن كل اسم من أ س م ا ء الله الحسنى يتطلب م ر آ ة خ ا ص ة به كل على ح د ة فمثلا إ ن ا ل أ س م ا ء الحسنى أ م ث ا ل الرحمن الرزاق لما كانت أ س م ا ء ح ق ي ق ي ة و أ ص ل ي ة ف إ ن ه ا تقتضي موجودات ل ا ئ ق ة بها ومخلوقات م ح ت ا ج ة إ ل ى مثل هذا الرزق ومثل هذه ا ل ر ح م ة حية محتاجة فكما في اسم الرحمن مخلوقات يقضي الرزق في عالم حقيقي إلى عالم ف إ ن اسم الرحيم يستدعي ج ن ة ح ق ي ق ي ة كذلك لذا ف إ ن اعتبار أ س م ا ء م ع ي ن ة من أ س م ا ء الله ا ل ح س ن ة أ م ث ا ل الموجود الواحد ا ل أ ح د واجب الوجود هي ا ل أ س م ا ء ا ل ح ق ي ق ي ة فقط وتوهم ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ة ا ل أ خ ر ى ت ا ب ع ة وظلا لها حكم غير عادل وتنكب عن واجب الاحترام لهذه الأسماء الحسنة كما ينبغي إ ذ ا فالصراط المستقيم ا ل صراط ا ل و ل ا ي ة الكبرى إ ن هو إ ل ا طريق ا ل ص ح ا ب ة و ا ل أ ص ف ي ا ء والتابعين و أ ئ م ة أ ه ل البيت و ا ل أ ئ م ة المجتهدين وهو الطريق الذي سلكه التلاميذ ا ل أ و ل ل ل ق ر آ ن الكريم سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب اللهم صل على من أ ر س ل ت ه ر ح م ة للعالمين وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة وهي ا ل م س أ ل ة ا ل م ه م ة التي لا يمكن حلها بالعقل ولا كشفها ب ا ل ح ك م ة و ا ل ف ل س ف ة قال تعالى كل يوم هو في ش أ ن فعال لما يريد سؤال ما سر هذه ا ل ف ع ا ل ي ة ا ل م ح ي ر ة ل ل أ ل ب ا ب ا ل ج ا ر ي ة في الكائنات وما حكمتها ولم لا تستقر هذه الموجودات ا ل د ا ئ ب ة في ا ل ح ر ك ة بل تتجدد وتتغير الجواب إن إ ض ان ح الحكمة يحتاج صحيفة ة هذه إلى ألف ف د ع و ونحصر الجواب فنقول الإضاحة جانبا في غاية الاختصار إن صحيفتين اثنتين في في شخصا ما إ ذ ا أ د ى و ظ ي ف ة ف ط ر ي ة أ و قام ب م ه م ة ا ج ت م ا ع ي ة وسعى في انجازها سعيا حثيثا فلا شك أ ن المشاهد يدرك أ ن ه لا يقوم بهذا العمل إ ل ا بدافعين ا ل أ و ل هو المصالح والثمرات والفوائد التي تترتب على تلك ا ل و ظ ي ف ة و ا ل م ه م ة وهي التي تسمى ب ا ل ع ل ة ا ل غ ا ئ ي ة الثاني إ ن هناك م ح ب ة وشوقا و ل ذ ة يشعر بها ا ل إ ن س ا ن في أ ث ن ا ء أ د ا ئ ه لتلك ا ل و ظ ي ف ة مما يدفعه إ ل ى القيام بها ب ح ر ا ر ة وشوق وهذا ما يسمى بالداعي والمقتضي مثال ذلك أ ن ا ل أ ك ل و ظ ي ف ة ف ط ر ي ة يشتاق ا ل إ ن س ا ن إ ل ى القيام بها بدافع من لذه ن ا ش ئ ة من ا ل ش ه ي ة ومن بعدها فهناك إ ن م ا ء الجسم و إ د ا م ة ا ل ح ي ا ة ك ن ت ي ج ة ل ل أ ك ل و ث م ر ة له ولله المثل ا ل أ ع ل ى ف إ ن ا ل ت ع ا ل ي ة ا ل ج ا ر ي ة في هذا الكون الواسع التي تحير ا ل أ ل ب ا ب وتجعل العقول في غ م ر ة اندهاش و إ ع ج ا ب إ ن م ا تستند إ ل ى قسمين من ا ل أ س م ا ء وتجري ن ت ي ج ة إ ظ ه ا ر حكمتين اثنتين واسعتين بحيث إ ن كلا منهما لا يحدها حدود ا ل ح ك م ة ا ل أ و ل ى إ ن أ س م ا ء الله الحسنى لها تجليات لا تحد ولا تحصر فتنوع المخلوقات إ ل ى أ ن و ا ع لا تحصر ناشئ من تنوع تلك التجليات غير ا ل م ح ص و ر ة و ا ل أ س م ا ء بحد ذاتها لا بد لها من الظهور أ ي تستدعي إ ظ ه ا ر نقوشها أ ي تقتضي م ش ا ه د ة تجليات جمالها في مرايا نقوشها و إ ش ه ا د ه ا بمعنى أ ن تلك ا ل أ س م ا ء تقضي بتجدد كتاب الكون أ ي تجدد الموجودات آ ن ا ف آ ن ا باستمرار دون توقف أ ي أ ن تلك ا ل أ س م ا ء تقتضي ك ت ا ب ة الموجودات مجددا و ب ب ل ا غ ة ح ك ي م ة ومغزا دقيق بحيث يظهر كل مكتوب نفسه أ م ا م نظر الخالق جل وعلا و أ م ا م أ ن ظ ا ر المطالعين من الموجودات ا ل م ا ل ك ة للشعور ويدفعهم لقراءته السبب الثاني والحكمة الثانية كما أن الفعالية الموجودة في المخلوقات قاطبة نابعة فعالية منها لذة بل كل لذة أن من ومن ومن إن في شهية في شوق بل كل ف ع ا ل ي ة هي بحد ذاتها نوع من ا ل ل ذ ة ولله المثل الاعلى فهناك ش ف ق ة م ق د س ة م ط ل ق ة و م ح ب ة م ق د س ة م ط ل ق ة تليقان به سبحانه وتلائمان غناه المطلق وتعاليه وتقدسه وتوافقان كماله المطلق ثم إ ن هناك شوقا مقدسا مطلقا يليق به آ ت من تلك ا ل ش ف ق ة ا ل م ق د س ة و ا ل م ح ب ة ا ل م ق د س ة و هناك س ر و ر م ق د س ن ا ش ئ من ذلك الشوق المقدس و هناك ل ذ ة م ق د س ة ل ا ئ ق ة به إ ن ج ا ز ا ل ت عبير ن ا ش ئ ة من ذلك ا ل س ر و ر المقدس ثم إن ا ل ر ح م ة ا ل م ط ل ق ة ت ا ل ن د ع ة من دلك ا ل ل ذ ة ا ل م ق د س ة و ما ي ن ش أ م ن ا ل م خ ل و ق ا ت ق ا ط ب ة من ر ض ا عام و كمال ش ا م ل م ن ا ن ط ل ا ق استعداداتها من ا ل ق و ة إ ل ى الفعل و تكملها ضمن ف ع ا ل ي ة ا ل ق د ر ة فما ي ن ش أ من كل هذا من رضا مقدس مطلق إ ن ج ا ز التعبير و ا س ت خ ا ر مقدس مطلق كل ذلك بما ي ل ي ه ويخص الرحمن الرحيم سبحانه يقتضي ف ع ا ل ي ة م ط ل ق ة و ب ص و ر ة لا تحد د الدقيقة وحيث والعلم و و الحكمة في الفعالية الجارية في إن تجهلان الفلسفة ا ل ج هذه خ ل ف أ ص ح ا ب ه ا ا ل ط ب ي ع ة الصماء و ا ل م ص ا د ف ة العشواء و ا ل أ س ب ا ب ا ل ج ا م د ة في غ م ر ة هذه ا ل ف ع ا ل ي ة ا ل ب ص ي ر ة ا ل ع ل ي م ة ا ل ح ك ي م ة فما اهتدوا الى نور ا ل ح ق ي ق ة بل ضلوا ضلالا بعيدا قل الله ثم د ر ه م في خوضهم يلعبون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل وسلم على كاشف طلسم كائناتك بعدد ذرات الموجودات وعلى اله وصحبه ما دامت الارض والسماوات الباقي هو الباقي سعيد النرسي